بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لمن قيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الخامس والمئة وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي محمد عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقول ذكر الله من ذكرني بخير السادس والمئة وأما حديث عبد الله بن أبي أوفا فقار الترمذي في جامعه حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا عبد الله بن بكر السامي وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك مجبات رحمتك وعزائم المغفراتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين قال الترويذي هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وفائد بن عبد الرحمن يضعف في هذا الحديث وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء وقال الإمام أحمد بن حنبل فائد نترك الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقال أبو حاتم بن حبال كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به ورغب الحكم في المستطرة وقال إنما أخرجته شاهدا وفائد مستقيم الحديث كذا قال السابع والمئة وهم حديث رويك بثابت فقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بوكيد المصري حدثنا أبي حدثنا الله لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويف ابن ثابت الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم مصل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعته الثامن والمئة ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه عن يحيى حدثنا زيد بن الحباب أخضرني ابن رهيعة حدثني بكر بن سوادة المعافري عن زياد بن نعيم الحضرمي عن ابن شريح حدثني رويف عون الأنصري فذاكره التنسع والمئة وأما حديث أبي أمامة فقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلس ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم تراه العشر والمئة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب بن الأشناني حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمهمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 حدثنا ناصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا او قيل للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث فذكره بمثله سواء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 فقال النسائي وأخبرنا زكريا ابن يحيى حدثنا ابو قريب حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبه بن نيار عن عمه ابي برده بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من امتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات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 ثلاث فيه أبو أسامة ووكيع قال الحافظ أبو قريش محمد بن جموع. سألت أبا زرعة يعني الرازي عن اختلاف هذين الحديثين فقال حديث أبو أسامة أشباه الثالث عشر ومئة وقال الطبرانيو في المعجم الكبير حدثنا عبيد بن غنان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد بن أبي الصباح حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري عن عمه أبي بردة بن نيار فذكره ورواه أبو عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن سعيد به الثامن عشر رمية وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال أبو الشيخ الأصبهلى فقال أبو الشيخ الأصبهلى وأخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي حدثنا أبو كريم حدثنا قبيس عن نعيم بن الضم قال قال إبراهيم بن حمري ألا أحدثك عن خليل عمار بن ياسر رضي الله عنه قلت بلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلاائق فهو قائم على خبر إذا مات فليس أحدا يصلي عليه صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة. وقال الطبراني في المُحَجَّم الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو كريم حدثنا قبيس بن عقبة.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 قال سمعت عما ربنا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملك أعطاه سمع العباد فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغ ليها وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثالها رواه الغياني في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم العشرون ومئة وأما حدث أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال الشفي في مسنده أخبرني مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف لأنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيره الأولى سرا في نفسه ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سيطرا في نفسه الواحد والعشرون ومئة وقال إسماعيل بن رسحق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري قال ثمت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال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 سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد بن زرارة وكناه بكن يده ودعا له وبرك عليه وعده أبو عمر وغيره في الصحابة قال ابن عبد البر توفي سنة مئة وهو ابن في وتسعين سنة قال وروى الليث بن سعد عن يونس عن ابن قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد اختلف في هذا الحديث. فقال مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي أُمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. وقال عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي أُمامة من السنة. الحديث ورواه الشعيوبر والجيم. وليس هذا بعلة القديح فيه، فإذا جهلت الصحابي لا تضر.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 وقيس بن الربيع صادوق سيء الحفظ كان شعبة يثني عليه وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالقوي وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة وهذا الأصل القدروي من حديث أبي غيرة ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس ومن حديث مالك بن الحويدة ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزريدي ومن حديث جابر بن السامورة فأما حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة وأنس ابن مالك فقد تقدمت الثالث والعشرون ومئة وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال أبو حاتم بن البستي في طعيحه حدثنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمران بن أبان حدثنا مالك بن الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده قال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 قل آمين فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين السادس والعشرون ومئة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك مضاوه محمد بن الحسن الهاشمي حدث لسريمان بن الربيع. حدث نكارح بن الرحمة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 الثامن والعشرون ومئة وقد روي من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه يرويه محمد بن حميد عن قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دامت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب التاسع والعشرون ومئة وقال أحمد بن عطائن الرذباري سمعت أبا صالح سمعت أبا صالح، عبد الله ابن صالح يقول: أروى بعض أصحاب الحديث بالمنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل بأي شيء؟ فقال بصلاتي في كتب على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثون ومائة، ومن حديث أيضاً رواه الترمذي في معجمه.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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خاطئة طتيق الجنة الثاني والثلاثون ومئة وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال عبد الخالق بن الحسن الثقوي حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم الرابع والثلاثون ومئة وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة يحدثنا عمر بن عثمان عثمان محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي درن رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرهم بأبخل الناس قالوا بلى يا رسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس وهذا من رواية الصحابي عن مثله هذا الأصل قد روج عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عليه بن أبي طالب وابنه الحسين رضي الله عنهما وقد ذكره الخامس والثلاثون ومئة هو أن حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقال ابن منيع في مسنده حدثنا يوسف بن عطية الصفار عن العلاء بن كثير عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم تراثا يوم القيامة يعني حسرة وهذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وأبو هريره رضي الله عنهما الثالث والثلاثون ومائة ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن شاهين حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث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 فليقل من ذلك او ليكثر كذا رواه البخاري احمد رحمه الله تعالى منقوفا ذكره ابو نعيم عن احمد بن جعفر عن عبد الله عن أبيه 43 و100 وله حديث اخر موقوف رواه الحاكم ابو موسى المديني من حديث محمد بن ابي العوام عن ابيه حدثنا ابراهيم بن سليمان ابو اسماعيل المؤدب عن سعيد بن معروف عن عمر بن قيس او ابن ابي قيس عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو القطان من كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعه فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم الذي ملات عظمته السماوات والأرض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 وما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجب الكبير حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الطرائفي الصقي حدثنا محمد بن علي بن ميمون حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرا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 الثامن والأربعون ومئة وقال إسماعيل حدثنا مسلم حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة الثامن والأربعون ومئة وقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أهيب عن أيوب قال بلغدي والله عالم أن ملكا مؤكن بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم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 الثالث 53 و حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن ابي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه علي خطئ طريق الجنه الرابع 54 و حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه علي خطئ طريق الجنه الخامس والخمسون نوميا. قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنه ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصير السادس الثالث والخمسون نوميا. حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا محمد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي يرفعه من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة فالصر والخمسون ومئة حدثنا يرهيم الحجاج حدثنا وهيب عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطئ طريق الجنة الثمن والخمسون ومئة حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال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 هذا هو الصواب موقوف ورفعه سلام الخزاز وعبد الكريم بن مالك الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث السابع والستون ومئة قال قضي إسماعيل حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القلود الثامن والستون ومئة حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا بن لهيعة حدثني خالد بن روزيد عن سعيد بن عن سعيد بن أبي هلال عن النبي عن نبيه ابن وهب ان كعبا دخل على عائشه رضي الله عنها فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يضحى الا نظر 70 الف من الملائكه حتى يحفوا بالقبر يضربون القبر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا امسوا عرجوا وهبط 70 حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وسلم التاسع والستون ومئة حدثنا مسلم من إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفته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 قال أجعل ثلثي دعائي لك قال, قال أجعل دعائي كله لك قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة فقال شيخ كان في مكة يقال له منيع سوفيان عم أسناده فقال لا أدرك السابع السبعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم حدثنا حصير بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إنما لكان موكل اليوم الجمعة بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا من أماتك يصلي عليك الثامن والسبعون ومئة وقال علي بن المديني حدثنا سفيان حدثني معمر عن ابن الطووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تغبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا